والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك مصرف الايات قوم يشكرون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 لَنَرَاك فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۚ قَالُوا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ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 يراكم ولتسقوا ولعنكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقن الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عنيدين وَإِلَٰهٌ آخَرُ هُمْ هُدًا ۚ قَالُوا يَا قَوْمَنَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال المَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ